رتل وزيد من منهل القرآن وقرأ وحرك نشوة الإيمان واعي القلوب بقول بارئ الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل, رتل, رتل, رتل, رتل وزيد من منهل القرآن وقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمته الرحمن واحفظ من القرآن في أجزائه وبرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخواني البُدُور إذا تلهمت ظلمةٌ تشععهم وتجدد ما خاب من كان الكتاب إمامه لبراسه الهادي إلى الدّيانِ سبحان منزله بليلة قدره درب الهدایة واضحة تبيانِ يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقاطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضحة بياني يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقاطر هداية هتاني وآتت أكلها بتداني لو كان أنزل فوق قود شامخ لرأيته متصدع الأركان يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن, يا حافظ القرآن, يا حافظ القرآن حافظ القرآن فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن هونا فسير في الأرض لا تعجل بها ما أنت للتقصير والهديان كل من عباد للمهين طالما بات قياما دامع الأجفان يدعون ربهم ليصرف عنهم مرآ جهنم ألسنا النيراني يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني واصدح بصوتك تاليا ومرتلا وقرأ وحرك نشوة الإيمان يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير ثواني واصدح بصوتك تاليا ومرتلا وقرأ وحرك نشوة الإيمان الركب الركب يا حامل القرآن يا شبل الهدى إن هض إلى العلياء بغير تواني، وصدح بصوتك تالياً ومرتلاً، وقرأ وحرك نشوء الإيمان. يا حامل القرآن يا جبل الهدا، إن هض إلى العلياء بغير تواني، وصدح بصوتك تالياً ومرتلاً، وقرأ وحرك.